ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يطَؤُونَ مَوْطِئَ أَن يَغِيظَ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِن عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين